يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب حبك قد برح بي في جده واللعب ان دموعي غمر وليس عندي غمر فقلت يا ذا الغمر اقصر عن التعتب بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترى والضم شخص ما شيئا ولم يجربي بدا وحيا بالسلام غم مع ذولي بالسلام أشار نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح لفظ المبتدي والكسر صخر الجلمدي والضم عرق في اليد قد جاء في قول النبي تيم قلب بالكلام وفي الحشى منه كلام فصرت في أرض كلام لكي أنا لمطلبي بالفتح قول يفهم والكسر جرح مؤلم والضم أرض تبرم لشدة التصلب ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة إرث لما قد حل بي بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجب جدف الأديم محلم وما بقي لحلم ولا هنال حلم مذغب يا معذبي بالفتح جلد نقب والكسر عفو الأدب والضم في النوم هبى حلم كثير الكذبي حمدت يوم السبت إذ جاء محذ السبت على نبات السبت في المهمه المستصعبي بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا والضم نبت وغذا إذا نشى للرب ربي خدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهب بالفتح حر قوية والكسر سهم رميا والضم نور وضيا للشمس عند المغرب دعوت ربي دعوة لما أتاب الدعوة فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجب بالفتح لله دعاء والكسر في في الأصل الدعاء والضم شيء صنع للأكل عند الطرب دلفت نحو الشرب ولم أذد عن شربي فانقلبوا بالشرب ولم يخافوا غضب بالفتح جمع الشرب والكسر ماء أشرب والضم ماء العنب عند حضور العنب رام سلوك الخرق مع الضريف الخرق إن بيا الخرق منه ركوب السبسبي بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة والضم شخص ما معه شيء من التأدب زاد كثيرا في اللحى من بعد تقشير اللحى لما رأى شيء بل لحى أصرم حبل السببي بالفتح قول العذلي والكسر لحي الرجل والضم شعرة تلي لحي الفتى.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 والكسر صبر يندب والضم قول يجب عند ارتكاب الريب كانني في لمه مضشاب شعر لمه وما بقي لي لمه ولا بقي من نشب بالفتح خوف الباس والكسر شعر الراس والضم جمع الناس ما بين شيخ وصبي لما اصاب مسكي فاح عبير المسكي فكان منه مسكي وراحتي من تعبي بالفتح ظهر الجلدي والكسر طيب الهندي والضم ما لا يبدي من راحة المستوهبي مل الدموع حجري وقل فيه حجري لو كنت ابني حجري لضاع مني أدبي بالفتح صدر الأزري والكسر عقل البشري والضم اسم قد قري لابني حجر العربي ناول برد السقط من فيه عين السقط فلا حرمي السقط وميضه كالشهبي بالفتح ثلج وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإربي